الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق الذي قص الله تبارك وتعالى فيه خبر الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه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 يضعون فيه التوراة وقد ذكر بعضهم أن أعداءهم انتزعوه منهم وبعضهم يقول فيه غير ذلك بعضهم يقول فيه بعض الآثار التي تركها موسى عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله عز وجل لكن الله تبارك وتعالى قال فيه سكينة من ربكم السكينة من السكون بمعنى الطمأنينة التي يحصل بها تثبيت القلوب وفيه أيضا بقية أشياء تركها آل موسى وآل هارون قيل العصى وقيل أشياء أخرى الله أعلم بها لكن الله قال فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل موسى وآل هارون قد يطلق ويراد به موسى وهارون فذلك كما قال الله عز وجل ادخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني فرعون فالآل يطلق على الرجل نفسه ويطلق أيضا على أهل بيته ويطلق أيضا على أتباعه قال تحمله تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم برهان على هذا الاختيار اختيار طالوت ملكا عليكم بأمر الله إن كنتم مؤمنين. فأعلمهم باختيار الله عز وجل وذكر لهم برهان ذلك أن يأتيكم التابوت فيه ما ذكر يأخذ من هذه الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فالانتفاع بالآيات يكون مع كمال الإيمان والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه كما قال الله عز وجل عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهو هدى لكن الذين ينتفعون بهذا الهدى هم المتقون فبقدر ما يتحقق من التقوى يحصل الانتفاع بهذا الهدى كذلك الآيات إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود يعني خرج بالجنود سار بهم لقتال عدوهم أخبرهم بأن الله سيمتحنهم ويبتليهم على صبرهم وثباتهم بنهر فمن شرب منه فهذا لا يكون تابعا له فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفة واحدة فلا لوم عليه فلما بلغوا ذلك النهر تهافت أكثرهم على الشرب منه وانقطع صبرهم ثم لم يبق معه إلا القليل الذين اكتفوا بغرفة أو لم يطعموا من هذا النهر وصبروا على العطش حينئذ سار طالوت بمن معه ثم واجهوا عدوهم فقالت فئه من هؤلاء لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده راوا كثرتهم فجبنوا عن قتالهم فاجابهم اخرون وهم قله قليله من اهل الايمان قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني الذين يوقنون والظن يقال لليقين كما قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يعني يستيقنون وهكذا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعني علموا وعيقنوا وقد يأتي الظن بمعنى الشك أو تخمين أنحو ذلك وهذا الذي جاء ذمه في القرآن إي يتبعون إلا فالشاهد أن هؤلاء هم الذين الفئة القليلة الصابرة هم الذين ثبتوا وأجابوا أولئك بقولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يؤيدهم ويوفقهم ويثبتهم وينصرهم على عدوهم يؤخذ من هذه الآية من الهدايات إن الله مبتليكم بنهر جاء هذا الابتلاء بهذه القضية وهي الشرب من هذا النهر امتحانا للنفوس لأن الذي لا يصمد أمام متطلبات النفس ويثبت فإنه سرعان ما ينهزم وينكسر أمام العدو ومثل هؤلاء لا يؤسف عليهم ولا على تخلفهم لأنهم لو جاءوا لم يحصل بمجيئهم كبير دفع ولا نفع كما قال الله عز وجل عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم الف يبهونكم الفتنه، يشيعون الأراجيف والفتن والإفساد يبغونكم الفتنه، فهؤلاء كما قال الله عز وجل ولكن كره الله بعثهم فثبتهم فهنا الذي لا ينتصر على شهوته لا يثبت أمام عدوه ولا ينتصر في ميدان المعركة كذلك يؤخذ من هذه الآية أن القائد يمنع المخذلين والمرجفين ومن لا يصلح للحرب ممن يكون مجيئه سببا للخذلان والهزيمة فهؤلاء يستبعدون إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده هذا الابتلاء لهم قال بعض أهل العلم ذلك باعتبار أنه كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات فأراد الله تبارك وتعالى إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر في الحرب ومن لا يصبر لأن الرجوع قبل المواجهة أسهل من الرجوع عند المواجهة ولذلك كان الفرار يوم الزحف من الموبقات السبع الموبقات لماذا؟ لأنه يفت في الاعباد ويتسبب في هزيمة الجيش فهؤلاء يرجعون من أول الطريق خير من أن يتراجعوا عند مواجهة العدو كذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن الله ابتلاهم بهذا النهر من أجل أن يتدربوا على الشدائد والصبر والتحمل احتمال العطش قبل مواجهة عدوهم فتكون نفوسهم قد تدربت وتهيئت وتروضت على الصبر كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن اليقين بمعية الله تبارك وتعالى ولقائه قال الذين يظنون أنهم ملاق الله هذا هو الزاد الضروري الذي يحتاجه أهل الإيمان من أجل أن ينتصروا على عدوهم من أجل أن لا تقع الهزيمة من أجل أن لا يحصل اليأس والخذلان قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وكذلك يؤخذ منه ضرورة التصدير والتثبيت والجيوش في العصر الحديث هناك جهات خاصة ترتبط بها تقوم على الجوانب النفسية تقوية معنويات الجنود فهؤلاء قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهذا أيضا يحتاج إليه من وجه آخر وهو بس التفاؤل في النفوس، وكذلك أيضا أن النصر ليس بمجرد الكثرة، والله عز وجل يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، بل لما ذكر مدد الملائكة قال وما جعله الله إلا بشراء في سورة الأنفال ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله وفي سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرة لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله فالنصر من الله وحده وله متطلباته التي لا بد من تحققها كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان يضعف على الصبر قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة فهذا اليقين هو الذي وحملهم على الصبر والثبات كذلك أن من حكمة الله عز وجل في هذا الخلق أن الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصابر من غيره فالله لا يترك العباد على دعواهم أو امانيهم وإنما يبتليهم ويمحصهم فتتميز الصفوف كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يحس هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أن تكون الفئة المؤمنة قليلة وذلك أنها هي التي تصعد والصعود شاق فيتساقط كثيرون دونه دون الوصول إلى النهاية والقمة فتبقى هذه الفئة القليلة وهم أهل الاختيار والاصطفاء ثم تكون الفتح على أيديهم والنصر والغلبة وذلك أن هؤلاء يتصلون بمصدر القوة الحقيقية وهو الله تبارك وتعالى كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن العزائم الفاترة والنفوس الضعيفة والمقاصد الفاسدة تمنع من بلوغ المطالب العالية وتقعد بأصحابها عن نيل المرام وبلوغ النصر فيتراجعون ولو كانوا كثير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الفئة الكثيرة لماذا هزمت غلبتها الفئة القليلة لسوء أحوالهم لسوء أعمالهم لسوء مقاصدهم لسوء عقائدهم فهؤلاء لا عبرة بكثرتهم ومن هنا كان ينبغي تفقد الحال ومراجعة النفس وإصلاح المقاصد والنيات والأعمال كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه انما تقاتلون بأعمالكم ولما هزم المسلمون في يوم أحد وتساءلوا أن هذا قال قل هو من عندي أنفسكم فكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هذه المعاصي هي جنود وكتائب يجيشها العاصي على نفسه فتغزوه ثم أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة أو لا كانوا يدركون ضعفهم المادي وقلتهم ومع ذلك كانت ظنونهم بالله حسنة هكذا ينبغي أن يكون المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل فالله لا يخذل أولياءه هذا وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وياكم بما سمعنا يجعلنا وياكم هدات مهتدين الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه لك لديكم إضافه وسؤالنا إنه إيش يقولون الملائكة مخلوقات نورانية فالله خلق آدم من طين والجن من مارج من نار والملائكة من نور هذا الذي بلغنا في خلقهم وعندهم قدرة بإذن الله على التصور والتشكل كما في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء بهيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره وكذلك أيضا حينما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا للأقرع والأبرص والأعمى بعث الله إليهم ملكا بصورة رجل إلى غير ذلك والله أهلا نعم أحسنت يقول هنا شرب من النهر فقال الله ومن لم يطعمه فإنه مني استنبط منه بعض الفقهاء أن الشرب يقال له طعام شراب يقال له طعام قالوا لو أنه حلف ألا يطعم عند فلان فشرب ماءا فإنه يحنث إلا إن قصد بذلك خصوص الأكل. لكن لو أنه قال هكذا مطلقاً حلف بأن لا يطعم عند فلان أو أن لا يطعم سائر اليوم فإذا شرب فإنه يحنث. لأن الشرب يقال له طعام ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. لا لمهو الصيد لا لا لا. هذه مسألة ذكرها الفقهاء في طعام والحلف والأيمان والنذور ونحو ذلك تفضل نعم يسأل عن ما ذكرته قبل ليلتين بأن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد أمر دينها على رأس مئة سنة كل مئة سنة يبعث لها من يقول هذا يشترض في هذا العلم ونحو ذلك العلماء مختلفون هل ذلك يصدق على فرد واحد في كل مئة سنة ولهذا بعض العلماء ذكروا المجددين في كل قرن يذكرون رجلا واحدا ولكن من أهل العلم يقول بأن التجديد لا يكون لفرد واحد قد لا يكون بالضرورة وإنما يحصل التجديد معلم يبعث من يجدد من، فمن تصدق على الواحد والكثير فقد يكون جماعة من الناس مجموعة فيهم الفقيه العالم وفيهم الداعية وفيهم المحدث وفيهم تخصصات تنهض بالأمة وتجدد لها أمر ديني لكن لما كان التجديد للدين كان ذلك يتطلب العلم بد من العلم لكن يمكن أن يكون هذا بمجموعة ينهضون بذلك الله أعلم نعم كيف؟ لما قلنا الأكثرية منمومة ما حد هذا كم من فئة قليلة غلبت فئات كثيرة؟ أنا في الغلبة والكم للتكثير وليس هذا للثم. ما حد يقول إن الأكثرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولد فاني مكاثر بكم الأمه. وذكر أن هذه الأمة يقول أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. السلام عليكم.